في هذه الآية سؤال معروف وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم مع أنه قد دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب كقوله تعالى يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا والعشر أكثر من يوم أو بعضه وكقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة والساعة أقل من يوم أو بعضه وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقوله تعالى كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم ويقول بعض آخر منهم لبثنا ساعة ويقول بعض آخر لبثنا عشرا والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا وذلك في قوله تعالى يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم وعلى ذلك فلا إشكال والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى فاسأل العادين أي الحاسبين الذين يضبطون مدة لبثنا وقرأ ابن كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة والباقون فسأل بغير نقل وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأم، وقرأ الباقون قال كم لبثتم بفتح القاف بعدها ألف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي وقال الزمخشري ما حاصله أنه على قراءة قال بصيغة الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله أو إلى من أمر بسؤالهم من الملائكة وعلى قراءة قل بصيغة الأمر فالضمير راجع إلى الملك المأمور بسؤالهم أو بعض رؤساء أهل النار هكذا قال والله تعالى أعلم وقد صدقهم الله جل وعلا في قلة لبثهم في الدنيا بقوله قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لأن مدة مكثهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار والعياذ بالله وقرأ حمزة والكسائي قل إن لبثتم الا قليلا بصيغة الأمر والباقون بصيغة الماضي قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الاستفهام في قوله أفحسبتم للإنكار والحسبان هنا معناه الظن يعني اظننتم أن خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة فنجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم عبثا وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي تعاظم وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ومنه خلقكم عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وما تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقوله تعالى ايحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقوله سدى أي مهملا لا يحاسب ولا يجازى وهو محل انكار ظن ذلك في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقوله عبثا يجوز إعرابه حالا لأنه مصدر منكر أي أنما خلقناكم في حال كوننا عابثين ويجوز أن يعرب مفعولا من أجله أي أنما خلقناكم لأجل العبث لا لحكمة اقتضت خلقنا إياكم وأعربه بعضهم مفعولا مطلقا وليس بظاهر قال القرطبي عبثا أي مهملين والعبث في اللغة اللعب ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله الملك الحق، قال بعضهم أي الذي يحق له الملك، لأن كل شيء منه وإليه، وقال بعضهم الملك الحق، الثابت الذي لا يزول ملكه، كما قدمنا ايضاحه في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى، وله الدين واصبا، وإنما وصف عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه، والظاهر أن قوله وأنكم إلينا لا ترجعون معطوف على قوله انما خلقناكم عبذا خلافا لمن قال إنه معطوف على قوله عبذا لأن الأول أظهر منه والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا وعسى ان يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.